بسم الله الرحمن الرحيم نو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 ولا تطع كل حلاف مهين هماز 16. بِنَمِيمٍ بنميم 17. مناع للخير معتد أثيم 18. عتل بعد ذلك زنيم 19. أن كان ذا مال وبنين 20. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 21. سنسمه على الخرطوم 22. إنا كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ولا يستثنون 118. فطاف عليها طائف من ربك وهم ناسون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرضكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون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 راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 120. إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم 121. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون 123. أم لكم كتاب فيه تدرسون 124. إن لكم فيه لما تخيرون 125. علينا